وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم من ربكم من قبل أن يأتيكم بغتة من قَبْلِ أَيِّ العذاب الْعَذَابُ بَعْتَهُ لا قَبْلِ الْعَذَابُ لَا تَشْعُرُونَ